بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين 124. هدى وبشرى للمؤمنين 114. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 115. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 116. أولئك الذين لهم سوء 119. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 110. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني فَاسْتُنِرَ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَم بُورِكَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 119. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 110. وألقي عصاك 111. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 فَلَمَّا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 110. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 118. ولقد آتينا داود وسليمان علما 119. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 110. وورث سليمان داود وقال يا أيها سُلِّمْنَا مِنْ طِقِّ الطَّيرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 118. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 119. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 112. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 113. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 114. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 َلََّا جَ أَسُ لَمَانَ قالَالَأَتُ مِ الدُّونَنِ بِمَالِم فَمَا أَتَان يَو اللهَّهُ خَيُوم مَِّا أَتَكُمْ بلَلْأَنتُم بِهَذَتِكُمْ تَفْرَحُم 124. إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 125. قال يا أيها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 118. فلما جاءت قيل أهكذا عرسك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 119. وصدها ما كانت تعبد من دون الله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 117. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 118. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 113. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 114. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله 116. بل أنتم قوم تفتنون 117. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 118. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه 124. ثم لنقولن مَا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 125. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 126. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا مَأْوَاهُمْ وَقَوْمِهِمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون.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 118. فما كان جَوَابَ قَوْمِهِ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 119. 114. وامرأته قدرناها من الغابرين 115. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 116. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 117. أه أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا بُيُوتَهَا آلِهَةً وَلَا تَقُومُوا عَلَىٰ أَصْنَامٍ ۗ كَذَٰلِكَ بَنَىٰ قَوْمُ يعذلون.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 119. ويضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. 119. أمن فِي في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.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 قُل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 118. بل فِي علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون 119. 119. فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون 110. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 يُبِئُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ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 118. وننفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 119. وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب 117. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 118. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولهم كل شيء وامرته أن اكون من المسلمين 117. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 118. وقل الحمد لله سيريكم